فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يشره مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم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 117. لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين 118. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون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 129. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يغنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَافِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَطْقُعُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 ما كانوا به يستهزئون، وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومعكم نع ومالكم من أصري. 126. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 127. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين